واجه السمال خالي, خالي خالي خالي ما بيقمر عالي عالي عالي, عالي, عالي, عالي, عالي, عالي واجه السمال خالي ما بيقمر عالي يمكن مشى الغالي ممكن مش هلقاني انا عرفي وليدي القمار تنتحلي في بزودة ما يخلي في وعودة لقطع ويزنودة انا امويل بيض اي الوفى ربي يا تاي ووزغ راحه كيتن بحسي انوار صدر روحي اتبعك روحي وتخيلا بالي يمكن مشى الغالي وجه السماء الخالي <تصفيق> قمر علي يمكن مشى الغالي يمكن مشى الغالي عباس إذا بحدك عديل ظلمة سيماش بيها إلا انت مو بيها جنت انت بس لا أحسين بلا صبح الحرب ظلمة من ضيكة حرمة اولا يا يومي اقنعني بغيابك قل السهم صابك خلت عرفة مالي يمكن مشا غالي غالي غالي بمشالاني كل حلم مر رحله الجفين بغيابك يتفسع بس يماك من اصالات عايف ثار دورتك بروحي بيا الحزين ديرا يا صاحبي الغيرة تدري البعود حيرة دورتك بليالي اتعب ولمحالي لكن قلت علي يمكن مشا الغالي وفتشي من خالي يمكن مشا الغالي يمكن مشا الغالي ويا ما نبعث لك خواه تحير بهاي يلتاخذي حجاية لا تقعي الراية احرس خيم زيانة بمثال وقفت علي الطاغة مو تنسى تيرعاغة يا الرايحي ويا خليها بعيونيك من تبقى من دونيك يبقى الضعن خالي يمكن, يمكن مشى, مشى الغالي احيسك مار وقت رجك ولا قطره امك وبك يدري احساسي على فطره اي يما ما شربتي عيالك الماء إذا جاء عليك خلصورتي يقبع عليك شوف وي ودي على سكياني قل لك بريحياني يمكن مشى الغالي مشى مسيمن حالي يمكن مشال يمكن مشال حالي لو لي ما بي رحية مسهلة بس لحسين أغلى وتوادعوا وبجوا الصخار وتذكروا العشرة هو البعود فترة تجمعكم الزهرة انا شعوري مصابي من ترحال حابي من حزني يمكن مشال غالي النشر توزيعه عباس الخزاعي وسيد حاكم الغالبي لشعر ايهاب المالكي التوزيع والبث الشبكي الخادم حيدر هاجر